Oh, my God. Bye.、Uh -huh. 「どこに行ってくれないんだって」 الله الذي رحمتنا You're d the one. Welcome to t e الله <تصفيق> يعلمنا 「おいしい you Gracias. I'm sorry. ب الله الرحمن الرحيم ولمن قاف مقام ربه جنتان فباي الاء فباي <تصفيق> َِ الامال َ I'm a man. <تصفيق> وكل ولحم طير مما يشتهو What's wrong? Machorro.、Uh -oh. أ فحور عين كامتى اللؤلؤ المسنون ل ف ض ي من ا ل أ و ر محمد و ا ت ب ل ن ا ب س ي ل أ ص ح ا ب اليمين س ل ه من ا ل أ و ل ي ن و س ل ه من ا ل آ خ ر ي ن صدق الله ذلك اليوم الحق فمن شاء